إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا